ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض وَمَن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذاهم قياما ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها وأضيع الكتاب وجئ بالنبيين وجئ بالنبيين والشهداء وَقُضِيَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَوَفَّتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءَ فتحت أبوابها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم ألم يأتكم رسلا منكم يتلون عليكم آيات ربكم ويذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلا ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قالوا بلا ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين